Amin. Il-lahi nas'u ul-musta'een. Sihun wan anda akhla al fi salatihim أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغاه ذلك فمن يبتغاه أذانك فهناك قايكهم والذين هم لأماناتهم وعندهم عون الذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الواعدون الذين يجدون في هذا السفر فيها خالدون Cezaha ta ta'hudu wa fil ma fi يا <تصفيق> نابي فإذا جاء أمرنا وفعت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأذك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلمون إنهم فَإِذَا اسْلَوِيْتَ آَيْتَ وَمَنَّعَكَ عَنَا الْكُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّبِيِّ نَجَانَا عِنَا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلنا هنا حديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم, ثم أرسلنا موسى وأخوة مهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فكذبوا إلى فرعون وملئه فاسكبروا وكانوا قوما عن فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَعِهِ مِثْلِ نَعْقٌ وَلَنَا فَكَذَّبُوا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينِ وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَدْنَا مِنْ يَهْتَدُونَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ